لو أردنا أن نتخذ له ولا تخدناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيرمه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون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 افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء الى ما ينذرون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِی عِلَّ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وعطان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوفا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قومة وإن فاسقين وأدقلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا جد نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قومة وإن فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجمال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوث لكم لتحسنكم من بَأْسِكُمْ فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تدري بِأَمْرِهِ إلى الْأَرْضِ التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أَحْصَنَتْ فرجها فنفقنا فيها بذروحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أم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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين قل إِنَّمَا يوحى بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا فهل إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فهل أنتم مسلمون